وَل قَدَ وَصَّلنَا لَهُقَوْلَ لَ عََّهُ يتَرَكَرُون وَلَ قَد وَصَلناَا لَهُ قَوْلَ عََّهُ يَتَذَكَرونَّذينَ آتَينَهُ مُلكِ كَذَمِ قَدَلِهِهُم ثيناهم بكتابهم قضرهم به يؤمنون واذا يتلى عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا واذا يتلى عليهم قالوا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبل سَوْنَ أَجْرَهُم مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ أُولَئِكَ سَوْنَ أَجْرَهُم مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ وَيَدْرَؤُونَ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَقُولُونَ وَيَرَوْنَ بِحَسَنَةٍ فَيَأْتُونَهَا وَمَا رَضُوا لَهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين سلام لا نبتغي الجاهلين لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء انك لا تهدي من لِتَوَلَّتِ إِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُضِلِّينَ وَقَالُوا إِنَّ تَبَعَ الْهُدَى مَا كُنْتَ مِنْ أَرْضِنَا وَقَالُوا اتبع الهدى معك نتقصف من أرضنا أولم نمثل لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا أولم نمثل لهم حرما آمنا رِزْقٌ مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ رِزْقٌ مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَت مَّعِيشَتَهَا وكم أهلفنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وكنا نحن الوارثين وَمَا كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كان ربك